أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ غَاسٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كريم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 الا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قُلْ كَلَّا فَذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِ يَا فِرْعَوْنُ فَقُلْ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَأَوْرَثْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَا فَإِذَا هِيَ تُّبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُّوسَى اَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 مَعُ أيأَ يَوْثَِ لناَا رَبّنَ فَقَايان أَن كُا أََّلَ المُؤْمننين وَأَوحَينَ إِى مُثَاءًا أَصرِبِعِبادِ إ كُ مُتَّبَعُون فَأَرسَلَ فرعون فِي الذعون فيِيمَدَ إِنِ انها اولاء الى شرذمه قليلون وانهم لنا لغاظون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وَإِذْ جِئْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَغْرَمِينُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أَوْ يَن فَعونَكُمْ أَو يَْضُون قالَاوا بَلْ وَجَدَنَا أَبَ أَلَ كَذَلِكَ يَفعللُون قَالَ أَفَأَتَُّ كُنُ تَعبُدُون أَنْتُ وَآبَ أُكُمأَقدَمُون فإنهم عدوا إِلَّا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهذين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وَلَذِي أَطْمَعُ أَن يُغْفَرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ أَعْلِ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَثِرْ لِي آمِنٌ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الضَّوَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتْ جَهَنَّمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَ أن لناَا كََّةً فَلَكُونَ مِنَ المُؤمِنين إِ فِي ذَكَ لَ آيَ وَمَا كَ أَكْسَر مُؤمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَ العزيزُ الرحِيم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 فَتَنقُضُونَ الله اللَّهِ وَأَنتُمْ مُكَذِّبُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَنتَ فِيهِ مُسْتَهْزِئٌ قَالَ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابٌ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ لَوْ تُشْرِكُونَ وَمَا أَنَا بِغَائِبِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 أغرقنا بعد الباتين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إن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 وَتَتَّخِذُونَ مِنَ الخَوْفِ عَلَنَا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَإِذَا لَقِشْتُمْ بِرَجْمٍ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَتْكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَتْكُمْ بِأَنْعَامِهِ وَبَنِيهِ أخاف عليكم عذاب يوح عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أن لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لأجلنا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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل قدعها عظيم وتنحتون من فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرحين الذين يفسدون في الأرض ويخلحون قالوا إنما أنت مِنَ المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لا شرق ولكم شرق يوم معنون ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 اَتُؤْنُ الزُّجْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَدْعُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدُون قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ انْتَهَيَ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا مِّنَ الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَقَمْنَا عَلَيْهِم مَّثَلًا فَسَاءَ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 لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إذ أجري إلا على رب العامين أوكوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزلوا بالقصص المستقيم ولا تبخس الناس اشياء او ولا تعفوا في الارض مفسدين وادعو الذي خلقكم ونجبكم من الله الاولين قالوا انما انت من المسحرين وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ هُنُّكَ لَمِنَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَوهُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَنُزِّلُ رُقْمَ الْعَالَمِينَ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء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 يَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَمَّا عَذَابٌ لَّا يَسْتَأْذِنُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ لِقَوْمِهَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ بِعَذَابٍ مُهِينٍ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِشَيْءٍ وَمَا يَنبغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السمع فَلا تَدْرُ مَا الضَّالُّ إِلَّا لَن أَخَر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغارون ألا تر أنهم في كل واد يهلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إَِّا الذيينَ آموا وَعَِبُ الصَّالِحاتِ وَذكَو الله كَث وَذكَو اللهَّ كَثَ وَ نَوصَمِ ذَع بِم بُدِم وَسَيَعللََّينَ وَلََم عَمُ قَلَب